السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي لم يزل عليما حكما وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا وعلى آبى محمد وصحبه وسلم تسليما كثيراً, كثيرا أما بعد فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة والصفا نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى يقهو قد انتهينا من الكلام عن أصل الموضة الإقرار بالله عز وجل وعبادته وحده بلا شريك والكفر بالطاغوت ومخاصلة المشركين تكلمنا صد لله عز عن كل هذه المفردات وعن أحكام ذلك وتكلمنا عن مسألة أن الطاغوت له تنحان مش عادة دي أبداً حتى له جناحان الجناح الأول هو عبادة غير الله عز وجل والجناح الثاني هو التشريع التحرير والتحليل وسن القوانين اللي هي زي ما بعد كده تاريخ الديمقراطية نسأل الله عز وجل العحيم طيب وتكلمنا أن من صنع ذلك فقد نقض أصل الإسلام خلاص نقض الدين وتكلمنا عن الإطلاق والخصوص في آلس المعين وعايزك ما تنساه ابدا لماذا المعين رجع الحلقة دي ليه المعين لماذا قلنا لانه هو المقصود بالتكليف اصلا المكلف هو المقصود بعقله واصل التكليف هو الامر والنهي الامر فيه الامر الواجب زي ما الشيخ رحمه الله فاذا ترك الواجب سمي عاصيا وอาثما كل حته واحده كده وإذا فعل المنهي عنه الحرام ثم عاصيا واسما ايضا يبقى يبقى التكليف هو ان الانسان يؤمر بشيء وعليه عقوبته او ثوابه فعله يثاب لم يفعله يعاقب او يستحق العقوبه هو هكذا حتى لو خالف بقى العقوبه نقول له اصل والله هو يعني فعل الـ الـ الكفر ولم يقع الكفر عليه يقول له لا كلام ك... عشان كده اتكلمت في التعين على ايه على المسائل الظاهره والخفيه وهذا التقسيم من اهم مهمات الدين لتعلم خطاب اهل العلم بل تعلم خطاب الله عز وجل في اي شيء كان الامر فيه شديد لا يمكن لاحد ان يدخل اليه وفي اي امر نجد السبب اللي خل من دخل في قضية ال... الديمقراطية وغيره فان القوي ونحوه اسأبب انه خلط للمسائل الظاهر الخفية فظن انه ممكن تتأول فظن انه ممكن المسائل تبقى سهلة. سهلة. سهلة لم, لم يفرق بين الظاهر والخفي وانا اقول لك مش اجيب ابدا كلام للشيخ محمد بن عبد الله ولا لمدرسته رحمه الله ومع مع... مع ثقتهم ومع علمهم ومع أنها... انها مدرسة مجددة والشيخ محمد هو مجدد اتفاق ولكن انا اتاته بكلام الثالث لان التفنيع يقول ان الشيخ محمد جاب التأثيمة دي من عنده فده مهم جدا في بالك منه انا برجعه انا برجعه لك ثاني وحاولك ثالث وعاشت انستطعته ان شاء الله عز وزل عسان دايماً ما تكرر تكرر لابد ان يتكرر ذلك عنه طيب تكلمنا عن قضية لماذا المعين هو المخاطب في الظاهرة مثال الظاهرة مثال الخفية فاش حكم انا محتمل فنسبوك تكون دليل على حاجة لازم تسأل الأول لتنية تجنيع عشان نعرف هو دي ولا دي لذلك ما قال السرطولي رحمه الله وذكرنا الكلام أهل العلم في ذلك ولذلك قال السرطولي رحمه الله في الاقتصام أن الأدلة المحتملة متشابهة لا تفتح تكون أدلة إنما الذي يفتح أن تكون أدلة أن يكون ظهر عشان تقدر تعتبر دليل إنما الأخذ يحتاج إلى شيء خارجي اللي هو النية وهي طيب يبقى أخط التكليف إنما هو للمعين وعليه العقوب أيضا طيب. طيب وكذلك الاستطاعة خلق الله الناس مستطيعين فمعنى انك تقول انه هو والله ما شوفه الاول ما كنش قادر ولا كن قادر ده معنى انه هو ما كنش قادر كداء اذا كده انه نعمل العوارض قبل الحكم في الظاهرة لا يحكم عليه في المسائل الظاهرة انجاء بعارض ملائم يوضع عليه إلى غير ذلك من الكلام اللي استمسدنا فيه في الحلقات الفئتة ليست عندنا القصد في الحكم هو التعيين والرقصة انما جاءت في المسائل الخفية اما في الظاهر وغيره فوق التعيين اتكلمنا عن عوارض الاهلية وانها انما تأتي بعد الحكم في المسائل الظاهرة حتى لا يكون الامر فيه ارجاء وغيره اتكلمنا عن ده وبعدين تكلمنا عن كل عارض وما يلائم الظاهرة والشرك الاكبر إلى الى ان انتهتنا الى انه لا يصلح مع الشرك الاكبر الا الكراف, الكراف. وذكرنا في ذلك وقلت لك ومساعدك تنسى إن, ان كل هذه المسائل بأسائل وثاقية إجماعية رجل الإسلام خلي بالك من ذلك ذكرت لك انه ومن قاله في كل موضوع مم. طيب, طيب. بقي الآن أن أتكلم عن صفة الكفر بالطهود خلاص كده من وقع في الكفر بالطهود كفر بعين من من, من لم يكفر بالطهود كفر بعين لا ينعه من الكفر إلا أن يكون مقتصب الإكراه الملج زي ما ذكرنا في تعريف الإكراه الملج وانا عايز اكتراج الحلقات دي كويس جدا جدا جدا طب الكفر بقت التغوط بقى دي ازاي يعني اعمل ايه يعني عشان اكفر بيه قال الله عز وجل كانت لكم اسوه الحسنة في إبراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم عد معي لك. انا برقاء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبادى مننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمن بالله وحده إلا قول إبراهيم الأبي الآية هذه هي الصفة التي جعلها الله عز وجل صفة للـ للـ للـ للـ للأمم من بعد إبراهيم عليه السلام أن تأتفي بهذا الذي جاء به إبراهيم والذين معه عارف مين الذين معه في حتى كلام تفكير أهل العلم؟ الأنبياء يبقى هذا هو دين الانبياء هذا اجماعه الانبياء خلي بالك ده من اقوى الاجماعات اقوى الاجماعات اجماع الانبياء اجبعه جميعا على ذلك يبقى انا براءه منكم يبقى نحتفظ نستفيد من دنه ايه ان طفق الكفر بالطغوص يجب ان تكون ان يعتقل وخلي بالك من الكلام ده وانا هقولك ان هرجع له تاني اللي بتغسر بقى الديمقراطية يعني عشان نبدأ نصبق على الوقت هقولك تاني البنودي تاني استخدها الان مجملأ بعيد عن القص على الواقع على حد ما في الديمقراطية انسان انا سألها الفئي يا اخوة مفيش حاجة اسمها ان اقولك كلمة مولودة ادي اخيانة ارغاق دولي هسلي بؤهدك دخلنا في السلك الاكبر فيه حتى ان دي تلت مفيش من الكلام ده العجلة تيمشي ده كلام عند اهل الرسول ولا عند اهل ال... الحديث والعند اهل البخرة ديش كلام ده بيش كلام ده كلام, كلام متزن كلام علمي انت عارف انت حتوحمي بايه دخل عربقة الاسماء كله لسه الله العاصية يبا خليش بلك معايا حفظت لك الديمقراطية الاول والعالمانية الاول وبعدين يقول لك ايه هي بقى هي الان من الشرك الاكبر ولا بقى هي صورة من صور الشرش الأكبر الله يا رحمه الله صورة من الشرش الأكبر اللقاء وبعدين بقى نعمل ايه وبعدين اولا اكتعان رجع ثاني صفة الكفر بتوتي وقتكتها ايه في قضية الديمقراطية بقى التخلاص في الوقت مجمل ملجمي نعيبه ثاني او عيب بعضه ثاني لما نتكلم فيه صفة الديمقراطية التي هي زراع الإهاري للعلماني لذا حنقول اولا لابد ان يعتقق والذين معه إتقال في قومهم إن برآء منكم خلي بالك مني إن براء يعني نحن نعتقد ليس بيننا وبينكم على براء جمع جمع بريء والبريء من الشيء الذي لا علاقة له به فكتنا والله ده واحد عنده قضية يقولك بريء والله أنا بريء يعني ما ليس دعو الموضوع المبادة برآء فريق من ذلك فإن برآءه منكم خذ بالك من قبيل بقى الساكل اللي طالعها مهاردة إن احنا والله بنكره المعصية لكن ما بنكرهش اللي عمل المعصية الكلام ده لابد ان ينضبط الكلام ده في فيه معلق خيه فعلا مثله شيء يعني له ذكل لكن لابد ان ينضبط شرعا صاحب المعصية هو هو اللي عمل المعصية هو الجسد اللي قدامي ده هو اللي عمل المعصية يبقى نوع براءة براءة منه هو مهما معصيت في حال المعصيه زي ما ان شاء الله إذا تكلمنا بس يعني ان شاء الله وقدر الله عز وجل عن قضيه الولاء والبراء ان هناك ولاء مطلق وهو ولاء المؤمنين المتقين هناك براءه مطلقه وهي البراءه من الكافرين وهناك ولاء فيه براءه في أبعاده ايه هو بقى المؤمن العاصي فأنا اوليه بالجمله لانه بس لكن حال معصيته عندي فيه نوع براءه مش يحدث الامر والنهي وكده المهم اللي انا عايز اقوله لك دلوقتي انك اول حاجه تعتقد ان براء منكم ومما تعبدون من دون الله يبقى تعتقد في سويداء قلبك ان عباده غير الله لا عشان كده لما نيجي عند ابن اقراضية حقولك بقى يا جماعة يا اللي بتقولوا احنا عاوزين نمشي المرحلة اختي ده ازاي انتو درست يعني الكفر بالطغور فهمت خطاب الله لما لك تكفر بالطغور ما بيمشيش مراحل الطغور ده عطلة ده خسر ده نحن ده ما بمشيش مراحل ما بمشيش بيها بل بلازل تعتقد أنك بريء منه لا علاقة لي وحن قلنا بلكده يا إخوة مناط الكفر بالطغطي هو الاجتناف ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبد الله واهدثاني بالطغط قال التنقيطي رحمه الله لما ذكر الاجتناف في الخمر والمعيس في الزعية المعيدة قال إن ده من أقوى الألفاظ على قضية الفعر أن تكون في جانب وأن يكون سيء في الجانب الأخر جانبين لا يمكن أبداً يتقابلا لا يمكن ولذلك قال علماء السلف ودي برضو القوله دي تسالها الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنها مثبتة عن مين مثبتة عن ابن تيميه مثبته عن محمد بن نصر المروازي مثبتة عن ها عشان بس ما تقولش يعني انا لسه ماشي معاك اهو وهنقول لك عن كلام السلف وبالذات الشيخ محمد بن عبد الوهاب مش هتكلمك عنه عشان اللي بيقولوا إنه هو اللي أرسل المسائل وهو اللي اللي شط في المسألة والكلام ده وإن شاء الله يذلينا معالي على واحد وكيف أن هذه مدرسة كانت مدرسة عظيمة القيمة لابد أن تدرس كيف صار كيف صنع هذا الرجل وكيف قيظه الله عز وجل لهذا الدين أنا عايز يقول لك إني عشان كده سألوا يقولوا إيه قالوا إن الشرك والإسلام مقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان مش ممكن تلاقي واحد تقول له ان هو مسلم ولا كافر مفيش كده لا يرتفعان ومش ممكن تقول واحد مسلم كافر هقوله ازاي الكفر والشرك يرفع اسم الاسلام بخلاف الايمان المعطيه ما ترفع اسم الايمان كله ما ترفعش اصل الايمان اصل الايمان يبقى اسمه مؤمن عاص، زي الرجل اللي شرب الخمر كده رضي الله عنه فلما الصحابة بعد الصحابة قال يعني قبّحك الله ولعنك الله ما أكثر من فقال لا تُعين الشيطان على أخيكم قال على السرطان كده أخوك ولسه حُبّر وبشى الخامس لا تُعين الشيطان على أخيكم وقال إني أعلم أن يح أنه يحب الله ورسوله يبقى إذا ما بيرفعش الايه ما يرفعش اصل الايمان لكن ممكن بعض علماء يسميه فاتخ يسميه منافق دي مساله ثانيه انما لا زال مسلما اتنام الاسلام بصفه كله يا سهى الله اذا جاء الناقد لا يرفع الاسلام كله كما اذا جاء الناقد لاصل الايمان يتبيرعمل جدا فلذلك نقيبان لا يستمعان ولا يرتفعان لا يمكن ابدا يبقى ان تعتقد انك بريء، تعتقد التراءة انا ماليك دعوة بيك خالق انا في جانب وانت في جانب ثاني خالق عارف اللي هو يقولك لو شفتك في فريق مش حمش منه او خليك مع الشرك كده كن عند الفتن التبان كما قال الثلاث فما بحلك باصل الفتنة باكبر الفتن قال الامام احمد لخول الله عز وجل وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة قال اتدري من الفتنة الفتنة الشرك شفت زي؟ الفتنة الشرك فهذا اكبر الفتن كون عنده جبال يبقى اولا لابد ان تعتقد وده يا إخوة اللي بيسموه بقى الـ الـ الاعمال العقدية عشان كده في نواقض للامان عقدية بس يبقى باش قدما كده بيصلي ويسمو كل حاجة وفي قلبه ناقض لليه في حقيقته يكافر طبعا إحنا لنا الظاهر فقط طبعا إحنا لنا الظاهر دا السلام أقول إيه اللي ببقى كده سيئ المناثقين كدة كان الملاثق ما يسك يصعب لي كل حاجة وبعدين يموت يوم يموت يبعث, يبعث إيه يبعث كثر زي ما قال سيخ نسيح المتامير رحمه الله إن إنسان قد يكون يظهر الإسلام فإيسا ماتا كان كثر وإيسا مقابل المسلوخين ويتويرد وكل حاجة هو في الحياة الأخيرة كافة لأنه كان يؤذمر عشان كده إيه تؤذمر في نفسك الخير، الخ ابن بطار رحمه الله معلش خليها بين قوسين دي ابن بطار رحمه الله لما قال في قول الله عز وجل في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله وضع علي عن امه الخطا وان كان ومشكوره عليه قال على صف ما حدثت بي انفسها ما لم تعمل او تتكلم فبيبحث في مساله ان انا عندي حاجة في ظن مثلا الظن ده هو ومعذره ربنا يستر عليه كلنا بعض ظني فالبحث هنا بوجوده بس في القلب ولا بالعمل الشاهد يعني ايه هو طبعا انا احيلك في بحث رائع لانه مفلح في فما سألت في الاداب الشرعيه في مساله الظن مهم جدا مخيف ترجع اليه اللي عايز اقوله لك ان هنا بيقول ايه بقى بيقول وان كان المرء لا يؤاخذ بما يحدث به نفسه الا انه لا بد ان ينفي عن نفسه خواطر السوء وذلك من تهذيب النفس وتربيتها خلاص انا مش هاواخذ مثل واحد دي ناس يوعد وحاوز بشي بقى ولا مثلا يخطر في باش حاجة كده ولا كده ولا حاجة مخالفة قال لك لا ده كده يخلي نفسك تبقى قليلة الازم يخليها تبدأ تسوق يبقى لا محالة هيحصل ايه؟ هتطلع السوق بقى هتقول لان الامسانة مغارف الكله قيمت ازاي؟ يبقى لابدت ان تعتقد نقاوة الظاطل نقاوة الظاطل ان انا من جوايا فقلا كارفة كارفة كارفة, كارفة. مش عايز اسمع حسه مش عايز اطلب بيه ابدا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم مش هطالب بيه ابدا ولا عاوزه ولا عايز اطلب منه ولا عايز اشوفه ولا مالكش اي علاقه تقذرا فضلا على حرمتي ما تابوا لانه لانه محرم وانا كمان مستغذره كان في مجلس اه في شباب عبد الملك ويمكن انا كنت حكيتلك الحكايه دي اكتر من مرة قبل كده إنساء بن عبد الملك كان له رأيك زي ما تحارفوا بعض من القناة كان بيصب عليها رضي الله عنه فإنساء ابن عبد الملك بيتكلم عن على سيدنا عليك إذا فرعته مجلس في بعض العلماء وبعضين قال لهم من اللي لازل تولك إبراه فسأل بعض أهل العلم فقال له عبد الله بن أبن سبيل هو اللي تواقب الكبر ده كبر الـ الـ الـ الإفك والقاعد يتكلم على السيدة عائشة رضي الله عنه يجيب الناس يتكلموا عنه عن سيدة بيته لكنهم اتكلموا كان خبيثا جدا طيب ولذلك في بعض الاقوال والمجلات لأنه ما في لكن هو اللي كان بيجيبهم عنده بقى فراح هشام قال له كذا الذي تولى قبره علي رضي الله عنه قضى هشام فراح راح العالم قال له الامير ادى بما يقول انت عندك علم على العالم بقول لك كده تقول لي لا خلاص فراح قال للعالم الثاني ناس القضيه لحد ما جه الشيخ الاسلام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله وبل بالمغفره سراه فرح يقول له يا ابن شهاب من الذي تولى خبرهوه قال عبد الله بن سلول قال كذب قال أنا أكذب لا أب لك والله لو نادى مناد من السماء أن الكذب حلال لما كذب حدثه فلان عن فلان عن فلان وفلان وفلان, وفلان. قوله طورا ان الذي تولى كبره عبد الله بن رسول وعلى صوته وحمر وجهه وغضب غصبا رضي الله عنه وهنا انكسر لها هشام فقال سامحنا يا شيخ هيجناك هيجناك سامحنا يا شيخ هيجناك هي يعني حركناك اللي عايز اقوله لك ان بص الزود يقول ايه يقول والله ان ربنا قال يجوز لا لله أن قوه الا ان يزيد الكذب عز وزالة بس دا تعليق على مستحيل يعني لو نادي من السماء انه ممكن تجذبه عادي كده بدون سبب يعني والله هم أمينها. ليه لخذارة واحنا يا إخوة لما نتكلم عن المسائل دي عزيز فأعتقد كده ان كل اللي وابنا نعاك عنه خذارة بس عشان احنا قلوبنا قادرة إلا ما راحنا الله عز وجل مش قادر تدرك تبقى أرفام من المعصية مش قادر توصل للمرحلة دي كل ما القلب يطفر كل ما يحصل لديه ايه عايز اقولولك هنا بقى انك لابد ان تكون بنيئا معتقد البراءة انا لا اؤمن بالشرك ولا اعبد مع الله غيره، ولا اكامر الا بامر الله هو من يحرم ومن يحل. تبقى من جواك ممكن بذلك طاهر الجناب وسالم من دفع تعتقد بطلان، الطهول ومن اعتقد بخطان التقود زي ما قلنا مش هقوله والله ممكن نتقاطع معاه بقى احنا عارف انه باطل مش ماجعة لذلك قال سايخ الاسلام بيتامير رحمه الله وإيه الله عز وجل الذي يزعى المصارح من رحمته الذي يزعى المصحة تعباده في السلك قدر من رحمة ما اجعله المصحة يعباده في شكل خالص أبدا مفوش مصحة خالص ولما انت عند الشبهات لك هو بقوله مفوش مصحة ايه اصل النهاردة بقوله في مصحة أقول لك ايه هو ضابط المصلحه انها ما فيش حاجه اسمها مصلحه باللي انت شايفه المصلحه انما تكون بايه بما كان من اذن الشارع كما يقول الشخص رحمه الله يدخل تحت اذن الشارع لا يكون باذني لان ما امرك به خير لا فساد فيه وما نهاك عنه فساد لا خير فيه واعتبار الخير او اعتبار المصلحه في الفساد ده اعتبار ايه مش الاعتبار الشرعي لان الشرع غير اعتبار المصطحة ان انت تساف واللي انت تسافه ده لا يحسب ان يكون مصطحة تبا اول حاجة يا اخوة اعتقاد، انك تعتقد باصلام الصغوط انه باطل مش هينفع ابدا زي انصانها ده, ده امه يكون ابدا هي تؤمن بان ده ممكن يجوز والله هي معاليسه ممكن نعمله مش من الكلام ده ابدا ولذلك لا يحده الا بالاكلام يجلك حد من براك يكسر نفسك عشان يخليك غصب عنك تقول وقلبك مطمئن بالإيمان لو ما لقلبك قلبك لمحضه الى الكفر لكفر ان تعتقد مطمئن ذلك تعتقد مطمئن عبادة غير الله عز وجل ومن البراءه الترك قال عبد الله بن عمر لما قال عن غيلان القدر يغيره قال عبد الله بن عمر اذا رايتموهم جماعة الخضريه دول فاخبروهم اني بريء ان عبد الله ابن عمر بريء منهم وانهم براءه منهم مش ممكن اجتمع معك ابدا يعني لا تقاطع مع الطاغوت ابدا ومن تقاطع مع الطاغوت فقد حفر قبره بظفه ودحف عن حتفه بانفه هل بالك من ده ونكمله ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا يا بدر واذا نهي انتهى وعقل نزوه فهذا لنفسه واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.